في دراسه السيره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتكلمنا في الدرس الذي مضى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن اصله ونشاته واحواله قبل النبوه وتكلمنا ايضا عن نسبه الشريف صلى الله عليه واله وسلم وننتقل اليوم في مواصلة الحديث نتكلم عن أسرته صلى الله عليه وسلم كما تكلم عن صحاب السيرة يقول المصنف وعليه رحمة الله أما أسرته هي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم فتوره بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم فقد ورث هاشم من مناصب قصي السقاية والرفادة ثم ورثهما أخوه المطلب ثم أولاد هاشم إلى أن جاء الإسلام المعروف يعني أن كثيرا من الأسر تنتسب إلى واحد من الأسرة من الأجداد إلى يومنا هذا تلقى أسرة عندها يعني نسبة للجد الأكبر أو الجد الذي يعني يليه المهمة اسره النبي صلى الله عليه وسلم بتعرف بالاسره شنو الهاشميه لذلك قال بن هاشم وهاشم هذا قد ورث من مناصب قصي وابو بن الاجداء السقيه والرفاده اللي هي يعني اطعام الطعام وسقي الماء وطبعا هذا الامر اصلا يعني كان انا ذاك ممثله أمرا عظيما المسألة بتاعت السقايا والرفادة اللي هو يعني إضعام الطعام والسقي الماء الموضوع ده كان بيرفع الإنسان درجة عظيمة جدا وينالو الإنسان به شرف شرفا عظيما وذلك كانوا يتنافسون عليه يعني يتنافسوا على هذا العمل لانه بيرفع في ذاكره المجتمع اول شيء طبعا الجزائر العربيه كلها جبال كما تعرف وارض قاحله وسلسله من الجبال والمويه عظيمه جدا يعني امر المويه عظيم النزول يعني اسقي الناس موية, مويه كان في الابار فمع مويه في الابار والابار تلقاها مالحه والذي يعني يهتم بهذا الامر ويتفرغ لهذا الامر بيجد مكانه في المجتمع لغاية ما بلغ الامر انه يتنافس عليهم عشان كده ابو جهل لما قال ابو سفيان لما قال كنت ذات يوم مع, مع ابي جهل فمر بنا النبي صلى الله عليه وعلى سلم فقلت يا يا ابا جهل اترى ان محمدا يكذب على ربي خيف الدعاء الرسالة وهم قد كذبوه وقالوا ليس برسوله فقال لقد كنا نتنافس الشرف مع بني هاشم تنافسوا يعني مع بني هاشم يقبيت النبي عليه السلام فأضعموا وأضعمنا هم أكلوا الكسرة وكذا وأننا برضو أكلنا في باب المنافسة وسقوا فسقينا بيجيبوا الموين برضو يجيبوا الموين نزجل الناس يعني حتى إذا كنا كفرسي رهان يعني في المنافسة يا في المراهنه طبعا كل السبق بيكون في في مستوى واحد عجلات ولا ولا حصين حتى اذا كنا كفرسيه رهان وتجاسينا على الركب يعني انطلاقه السبق السباق قالت بنو هاشم منا نبي فجاه كده دميله بني هاشم يقولوا طلع منا نبي من اين ناتي لهم بنبي احنا نجيب نبي ولكن وجبناه والمؤمن يقول لكن النبي دا نجيبه من وين والله اني اعلم بانه صادق ولكني لن امن به ونزلت الايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجهلون ولذلك يعني الان مساله السقي سقي السقي ده الان يعني ما بيرفع يديه هسه هسه تسقيك ذول مويه ولا فيته مويه ساي ما بتكون اكرمته والمو يا راقدة فأيجي بيته وبتقول الماسورة وكذا انت فاهم؟ ف... لكن بتبقى مساءة الرفاة ده اللي هو <تصفيق> مساءة الأكل والشرب برضو بترفع الإنسان الى يومنا هذا في, في بعض العماكن درجية اكثر من غيره هذا نجده في الريف الان في الريف ليه هو من الليلة ده تبقى زعيم ده زعيم الحلة وكذا تقوم بتضبح وبيتك مفتوح للضيوفان اي بالبوي ولا كيف تبقى زعيم ما غير كده ما تبقى بقول انا رئيس اللجنه الشعبيه اطلع بره الشعبيه بتاع شريف لا تضبح انت لا انا مش هرجع ورا ما لكن ممكن هي تصلبك في المدينه قادر ما تزقز و بيجيب خبرك ما بده مكانها بمصيف موسخ جدا مره رئيس اللجنه الشعبيه ما بعرف الضابط بوليس تقريبا هو المهم في النهايه انا ما دارن اكثر بواضعي انا ما اضرب الامثال بس قلت على كيفك انت فاهم كلامي لا لكن عشان ريبلكه المسافه خلاص هذا كله عشان ريبلكشن المسافه في شرح المساله فكانوا بيضعموا وبيسقوا وبيضعوا متعمر ثم ورثه وماقول مطلب ثم اولاد هاشم اللي هو جده عليه السلام الى انجال سلاههم على ذلك وكان هاشم اعظم اهل زمانه وسمي بهاشم واهاشم ليس باسمه وانما لقبه لفعل كان يفعله وهو انه كان يشم الخبز ويضع معه السرد بامل يجيب عيش كثير بفته الفته دي من زمان انت غير جالس الفته بتاعت الجماعه ده ما ادري جايه من بدري وبإمال معاه، لكن بتبقى فتاة الجباعة ديك وده الفريق كبير جداً داك بيأكلك لها مجاني وده بيخلص مقدم مفي فريق كبير لأن القبلي تعقل عند الشيخ فتة وعصيدة يقول لك أبونا الشيخ ضعيد بيأكل العصيدة والكسرة مع أنه بيخلص منك مقدم يعني انت أول شي بدأت جايز جي, جي زيالة المقدم بدخلك له جي زيالة بوي الشيخ هاي وبوي الشيخ فاضي وائل يا وكيل والله هسه مشلو والله ده تخوش تدفع له زياره كده 10000 دي بتاكلك جداده نص ومعاها دار الزيده والله صحيح ما تمشي تكابس ليك مع ناس عطاله في عصيده مره والله ما عطاله ما عطاله شغالين معاهم مع دلدل عده الشغل الكثره الناس اللي قاعدين دول مركزوا قاعدين في المسجد دي عده الشغل بتاعتهم زي من جارك كل عنده يعني ورشاره وكده ده العدد الشغل بتاعهم عقاله يكونوا قاعدين كده عارف يروجوا ابو الشيخ فاضي وبعدين ابو الشيخ والله امبارح ده كده الكرم كان كذا بالله كانه في نور وشغل انا زي دي اللي عند الشغل بتاع نور بتاع شنو يا اخي دي اشكال بتاعت نور انت جفت في في الحفله دي كاجم عينه واحد لابس لون ضار زي كارل دي اشكال بتاعت آه. اشكال طفمن ده موضوع ثاني اكيد يا كفهم الحقيقه دي انت فاهم كلامي فاذا بنرجع للموضوع الموضوع بتاع انه هاشم ده كان بياكل مجاني لا عنده غير يشلف شيء من الزياره ولا فت بجاني تاكل فارتك وبيجي بعد ذاك يعني كمان ثاني جدا بسم الله وانو بياكل كمان الحيوانات بتجيك له لقدام الى ان جاء اسلامهم على ذلك وكان هاشم أهل اعظم اهل زماني كان يحشوا الخبزه ايفتتوه في اللحم بخلطه مع اللحم فيجعله فريدا ثم يتركه ياكل الناس خد بالك فلقب بهاشم واسمه عمرو اسمه عمرو ولقب بهاشم لفالي مثل الات افرايتهم اللاتا والعزه لقب اللات وهذا اسمه من بابلت والعجن برضك قام بياكل انت جاي للالات ده العابدون ده كان صنم يقدر قبل التعاصيل له وقد كان الله صنم صنم قبل يكون صنم انت مستهبل ايه طبعا دا اخو مسلم مستهبل كبير زالي منه انا ودير ما بدوك دين مش اقول متلم ايه ما تدعلم ان دين مضيعك ساكن حركه كده و... واقبل على دربينة ان كنت حيرانة هو في حيرانة اكبر منك انت باش سامح النجين اقبل على دربينة ان كنت حيرانة وفي الحيران اكبر منك انت ما اقول لك اقبلها دربك انت اش هالك بالزيجة انا اقبلها اقبلها دربك انت دمان اجي الاخوار المسلمين ربونا عليهم في فترة من الفترات ودي زمان انا صغير كنت بقولها موش زمان انت غريب ده انت اقبلها دربنا واحلان غارب اجينا واحد من وين بيجي ما تعرف بالزبط كده بيجي من وين ما تعرف امرونا من الجامع اللي املمنا في بيت واحد تاني اجي بلينا بسكويت وشاي لبن وبعد ذاك يجينا ظلينا الشريعة ومالشريعة ومال ولا بد من الشريعة او كذاب سايم ومجرم فتش نريف النهاية بعد عرفنا الحق ما لقيته بحلغة اسم عرفك والله ازاي فتشته عشان انا اختي و لقيت الدقة فوقي مقلب ده من الحركيين عشان انا اختي و ما لقيت محلو ذاته معرفته مستاذ الوحيد فانت فهم الحاصل انه ده له قبل واسمه عمر, اسمه عمر وهو الذي سن الرحلتين رحله الشتاء والصيف بقول تعالى لآلاف قريش إيلافهم في رحله الشتاء والصيف سن هاتين الرحلتين عبر الذي الل هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم طيب وكان يعرف بسيد البطحاء والبطحاء بسوا مكان وطبعا هذا لما يفعل من افعال رفعته الى هذه الدرجة يعني نال السيادة بمسألة انه بيأكل يعني. واوسع باب يعني ده تدخل به التاريخ انت بس يأكل الناس ان شاء الله ولو يعني شفت فول مدمس تأكل الناس بتخش التاريخ بكرة تطلعو كولي كبير جدا ان شاء الله اكبر مجرد تأكل الناس كده تلمني ما ادلا بكرة تجي كتا الكاميرا فيما عقلت حاسيون الرجال يوقف عطاله هذا مسيد العرب بالله يا زول عاطل اضرب الفنج وانت مستعمل لكن حتى الناس بكفته في الكل اللي طلعك فوق وكمال حاتم الطائي دخل التاريخ باش ن قال رئيس حاتم الطائي دخل وين يقال كريم ككرم حاتم ولد صحابي اسمه عدي عدي ابن حاتم الطائي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي كان يقرئ الضيف كان معروف زي ما انت عارف سكين الحمراء فقال يفاه ذلك بيرمباو قسره الهدار الطبيعه دمته قال ان اباكا اراده اراده شيئا فناله قال يا خوش ولي ساي ابو داير خوش التاريخ وقش التاريخ وما عنده حاجه وما يزورك لك بعنه او يزورك الكثير بعنه يبقى وليان لو حات مطاير رسول قال في جانا انت والسعد ياكل كسره ويضربوا المثل الى يوم النهايه ف يقول آ... هو حديثه... من حديثه اي من حديث هاشم انه مر بيسرب ويسرب آ... اسم المدينه المنوره عندها ثلاث اسماء جاءت بها الاحكام النصوص الشرعيه المدينه في القران يا اهل يثرب وسميت بالمدينه المنوره وسميت بالمدينه المنوره لان انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء كل شيء في المدينه في الهجره ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اظلم كل شيء في المدينه بعد موته صلى الله عليه وسلم وسميت بطيبه فدي الاسماء جت بعد النصوص انه يسرب المدينه والمدينه المنوره وطيبه سماه ابن باسل شنو طيبه وانه مره يسرب وهو في طريق تجارته الى الشام اللي هو طبعا رحله الشتاء والصيف ماشي للشام فتزوج سلمى اللي هو هاشم جد ابن باسل بنت عمرو ام بن النجار واقام عندها فتره ثم مضى الى الشام وهي حامل تزوج بالمدينه وتزوج السلمه هذه وواصل الطريق للشام وبعدين بات في طريق في فمات بغزه من ارض فلسطين غزه المعروفه الى يومنا هذا بات عاشب هناك وولد السلمه ابنا بالمدينه سلمة هذه ولد ابنا بالمدينة سمته شيبة وهو من اجداد البعض السلام ذكرناه في النسب وذلك لشيب كان في رأسه بعد ذلك قال ونشأ هذا الطفل بين اخواله في المدينة يعني تربى بين اخواله في المدينة المنورة ثم ولم يعلم به اعمامه بمكة اعمامه ما اعرف نزول دي الزواج لان الزوال مات قبل يجي كلهم انزوجتها ترى مات وبعدين المس... المسابات طبعا مات في تلف اولاد وخده ولغاية بالولد الكبر قال الى ان بلغ اعماه ما اعرف انه الى ان بلغ سبع سنين او ثمان سنين ثم علم به امه المطلب اللي هو اخ هاشم سمع انه اخوه كان يتزوج في المدينة وعند ولد فذهب به الى مكه مشي يجيب والدخوله بكره فلما راهه الناس ظنوه عبدا فقالوا عبد المطلب لا افتكروا ده عبد اشتروه لان زمان طبعا ممكن تمشي سايق تيجي سايق لك عبد بيشتروه زمان عالي يعني فهمتوا الاسلام اتكلم في مساله العبوديه وقننها يعني فهمتوا فسمي عبد المطلب لهذا وبالتالي هي اتكلمنا انه عن عبد المطلب وانه با يجوز التعبيد لغير الله وينزع بعضهم انه لا يجوز التعبيد الا للمطلب كابن حزم ولكن هذا القول ما هو متفق عليه فلا اص انه لا يجوز التعبيد الا لله ما يقال لعبد المطلب يعني ما سمي نفسه عبد المطلب ما يجوز وفي واحد استلجسوا عبد المطلب على شنو على على قد ما سببوا تغير طواليه ما عبد المطلب ابدا ولا حاجه لانه حتى اللي قالوا عبده هو بقى كان يمثل عبد الله وانما ظنوه انه يعني من من عبيده فالتعبيد لا يجوز الا لله ان كل ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبده عبد الرجال ما صاحب اي طوالع معرفه عبد المطلب ما يجوز عبد النبي عبد الرسول كله ده ما يجوز في الشريعه الاسلاميه عرفتا حمد النيل ما بجوز اقول لك اسم حمد النيل انت وهم هو كان فاهم حاجة مش كان غير اسمه لحمد النيل انا <تصفيق> اقول الحمد لله لا يمتخذ ولده حمد النيل ليش اسم بتاع فرعنة الناس كانوا على منجل فرعنة لكن الناس ما بقى من الحافظ فهم يتكلم يقولوا معانا غلبة وهم جوها لساكن فالدول العاغرة سالجيت اسمي حمد النيل بغيره صوال انه ما ممكن انا احمد النيل تزعم يدل وتحمد النيل لو فاهم كان غير اسمه انت فاهم؟ فا انت فاهم ما الحاصل بيقول لك فاشتهر بذلك اشتهر يعني بعبد المطلب ومرات الناس بيركبوا فيك لقب ساي انت ما ولا ولا ولا هو حقيقي يعني ده اصلا هو ده عبده يعني افه هو اسمه ما عبده ده ودخوه لاخين الجماعه ظنوا انه دهنه انه يعني انه من من عبيده فسموه بقلو يعني يعني اسم واصبح يعني دخل في التاريخ بهذا وهو ليس كذلك يعني عرفت ذلك يقول وكان عبد عبد المطلب اوسم الناس واجملهم واعظمهم قدرا وقد الشرف في زمانه شرفا لم يبلغه احد كان جميلا جدا وعظمهم قدره واعطوه شرفا لانه قال كان سيد قريش وصاحب بعير مكه صاحب بعير مكه شريفا مصانا جوادا يسمى بالفياض لسخائه بعير مكه كان عنده اير كثيره جدا الاير دي طبعا عند العرب فعندها مكان والناس زمان برضه ب تجد المكانه بكثره الابل عند كبل اهي بتمك زاعين برضه هنا انا كلمني واحد من اخواننا ان بيشبع خلي له اسحك قال لي عندنا قال لي عارف ابو ابو 200 200 راجل ما بيزول بيقعد معاه الا ابو 200 زي اهل الرضى في الجو كده والمجلس ممنوع تيجي تستلقي مع واحد تتونس عنده 200 راجل وانت عندك 50 بشيلوك بجدعوك برا لانه انك متين انت عندك 200 وده عنده ده انت 50 وده ابو 200 بيقعد لك معهم شنو وزاد ما ضليك ولا منهم ما اخ ولا ولا بيقعد في مجلسكين جاي لك بابو ابو ده لانه ده ابو 50 ما بيقعد معهم ابو 200 انت ما قعد معهم ودائما بتلقى شكت بتلقى بتلقى الحوافي هذا المقام بمساله العيره انا بذكر هذا بتقرير الاحكام وواقع يعي تلقى دائما صعبه ليه بالدائما فالجواب تقول ان الباهم الواحد تلقاه مكطة والله صحيح مكطة وماشي حفيان ومركوب ومرقوع وما لقى مشتهله الشيئ ما قادي هذا الباهم اذا قلت تعرف اذا قلت لها كده ايه وسميه ليه كسامي كمان حافظهم كبيرا صدزل الميع المعطار صورة لكن ما يبقى لا يتمتع في الدنيا والموت يخليهن ساكل كما لقوا قد ستمشي العرب دل جدي يهودا شو قلوا ممكن الغاو والغول وتامور الزولده تناولوا حاجه ويبيعوا ويشتروا ويخوا غطا كده فقلت دي حاجه لله فالعير وده كله لانه بيترفع مكانه انكم يعني انت قال ليه يعني لماذا لانه بترفعوا ان جماعتو عارفينه ده ولد رجوش ثقيله كلامه كلامه ماشي وبعدين محترم عندهم لكاسه مملك ولذلك كان صاحب عير مكه شريفا مصان جوادا مسمى بالفياض لسخائه وما كل ما عنده كمان بتلقاه كريم يعني عشان ما تسأل انت ما تحاول تصاحب ليه الاغنيا في ناس عندهم مرضى وصابوا الاغنيا بس يقولوا يا راع صاحبني زود ما لاقي ياكل وما عايز يقول عنده مديك والله مرات تمشي لك لواحد كذا تعشى منه تجيب لك الاغدار عنده تنزل تقول تمني نفسك بعشوه يكون عنده عربات وكذا وطوابق تدخلك على الغدار لو عجا يجيب لك فلوس وهي اللي كده استني مني خباغي يرجع التلاجه والله يصرف باباي دول انت بتصرف تغالي انت بتدفع الواحد مرات بيكون عنده 10000 ممكن ااكل لك لها وبكره الله كريم ما الله يصاحب لكن لو كان جوادا حتى سميه بالفياض لسخا و كان يرفع بمائدته للمساكين والوحوش والطيور ده كمان كان باكل ال الوحوش وباكل الطيور ذاتها اخفاد بني ادم ذاته ده باكل بعضه باكل الناس بيضبح في رؤوس الجع على رؤوس الجبال بيضبح له بقايا من اي طير ياكله بكره بتطير فاهم ده وبيضبح مرات للازد والاسود كده الوحوش زي بكده واللي يضبح له ويخليه ياكل تلقى غزول ديدا اصلي دموش كان في بقول لك ده من اكبر اولي هي لا صالح وبتاعك رسائل بيصلعوا لك ولي قصيده مره ده بقى زي ما يوم التلفزيون هذه العصيده اتفضل انتغط الكاميرا كانت التلفزيون بشاهد يوم الى بسيد البرهي هذه البسيد بتاع الشيخ ومجوع عطاله ومكتفينه وعواليك دجن كل ما يعني يختلف مع شاتل واحد شايلك وكريك انا شفته بعيد ده محيرني الاسد بيغرف العصيده بالكريك وادي هي الكسره انت تاكل لك كسره بيغرفها بكورق كعباين انت ذاتك عيان كسشوه بتاكوله من البراء ولا بسعدي والحال بقى عليها مجدد انا على كل حال ان شاء الله يعدي ما كمل لينا انا ما عندي ما اعرف شغل لا اخي ده في النهايه كله شغل بتاع تهال وشغل بتاع لعب على حساب الاسلام ولعب على الدجون ده باين كلامي كان له لقب بمظلم الناس في السهل وده برده كان من صفاته ولكن تتخيل انه في دول بيكرمك لما تجيء في البيت يحيرك لكن دول يكرموا الناس في الشارع يعني موارد في الشارع انت لا ذاك موضوع في فيهم كده بيكرمك في لما انت جي وزاته لكن ده كرم تعدى انه يعني يضايقها ايمه الوحوش على رؤوس الجبال والطير ويشيل اللخ اللي يعملوا وفي الشوارع شغال شغال في في في السوق في سال ساق بياكل الناس ده كله كان يعني هو يمثل صفه ل عبد المطلب ل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تشرف بحفر بئر زمزم بعد ان كان قد درس قد درست وكان قد امر بحفرها في المنام ووصف له الموضع في النوم شاف رؤيا قال له جدا انا بس طلب انه يحفر في زمزم وكانت درست وبعدين وصف له والنوم النوم ده برضه في يومه حدث شرعي و انا برضه بكلمك عنه في ماده الفرق هو ملزمي واني حال انه اطلق سيرون الان واعتبروا المنام يمثل منظرا تشريعيا عندك عندك المتصوف مصادر تلقي الكتاب والسنه والاجماع والقياس دي, دي بيسموها شريعه الشريعه دي اساسا ما في غيرها عندهم الحقيقه وهي التي تمثل التصور عشان كده لما يجينا صوفي يقول لي ده باكل شوف الصوفيه باكله الكسره الصوفيه ده ما بيعتبروه تصوف عشان انت تكون فاهم حاجه الكسره وقراءه القران الصوفيه ده ما بيعتبروه شنو تصوف ده بسموه لم شريعه لانه في غيرهم بيعملوها خلاص صونا باكل كده ولا ما في كله مطلوب ان خاصونا ما اكل الكسره ما ما لاغا خاصونا اكل كله كله في باساطيل بياكلون كسره بيضربوا السيجاره كده ويحيرك دولي يعني فده بيعتبروه شريعه بعدين الحقيقه والذي هو التصوف بيعتبروه اخذ من الله من غير واسطه والتقاب النبي عليه الصلاه والسلام يغضه ومعنامه والهاتف والالهام وده كله مع انه اي علاقه له التصوف ذاته وده كله قدامه عنده اي علاقه بقى شنو مع دين محمد صلى الله عليه وسلم انك تاخد دين ب بمنام ده ممكن تقول له ايه شفتها في النوم ممكن ناخدك بال... بالمقام ده شفتها في النوم احفر هنا ب... بلجله هنا بتدور على احفر في الشجره احفر ده مش موضوع يخصك احفر في ايدك شفتها في النوم احفر عيب شفتها في النوم ازرع خضره وبابا هنا امشي ازرع ما عارفش نجع الديه ما يا ترى غياته لكن شفت في النوم لا لا يعمل طريقه هطلع بره اطلع بره رجع لي وريد في النوم ان انا في النوم ده ما في تشريع زمان جه رجل عمر بن الخطاب وقبض على رجل فقير يا, يا امير المؤمنين اني لقيته في البنام ابي وقال بانه ترك لي عند هذا 20 دينارا جاب له واحد فات في وبلق والله ابو مات قال له من المؤمنين الزول ده, ده انا شفت ابوي في الرؤية المنامية وقال الطالب الزولد عشرين واجابه لي اوماد لاني حاكمه اوماد عنده در صوت بتاعنا جريك ايه جر صوت قال له ماذا تقول يا رجل اسهب واتي بشاهدي عدل فان دين الله لا يوخذه بالمناماته مش قال له شوف شغلتك منام فعطل رجل قال له صل جلده كده وخلفات ما في دين يوخذ بالله بالنوم على كل حال انا برضه مفصل لك فيه في موضع انت الان اضم انه ده شاف النوب ودي بس هيحفر يحفر يحفر يعني هيحفر لانه رؤيه لغايه تخصك انت ده ما انت انا معاك شغل لكن انت جعلت تشريع في الدين ده مقام اخر له يعني احكام على كل حال بيقول وفي عاده اي في في عاده وقعت حادثه حادثه الفيل حيث جاء أبره الأشرم من اليمن بستين ألف جندي من الأحباش أحباش ست ستين ألف حبشي ومعه بعض الفيلة ليهدم الكعبة فلما وصل إلى هذه بحثة بين المنزلف وميناء وتهيأ الهجوم على مكة أسأل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصما كل وذي يوريك حق أحد النصارى هم بدريوا والى يومنا هذا ابراء النصراني الحبج ده نصراني وبعدين النصارى واليهود فرقوا شتتوا شمل الامه بتعرف يعني الامه الامه الان اسلاميه على مستوى الكره الارضيه فرقوها كل واحد عامل له منهج ده تلقاه عنده الكتاب الاخضر وده بيجاي الديمقراطيه وده بيجاي الكتاب البنفسجي وجوه القطرة الواحد مجموعة من الطواف والأحزاب وده كله ضلالات وده كله بفعل اليهود والنصارى لا وأكثر ما يزعجهم النصارى أكثر شيء يزعجهم واليهود واتجاه الأمة إلى قبلة واحدة مع اختلاف طوافها دعا من لهم يقلك يعني يكون لهم اتبقوا كده صوفي على أنصار السنة على خارجي اللي بتاع فانكو كله بالتشويج له ده برضه بيعمل لهم ازعاج انت عارف حسيت عامل العامل اليهود والنصارى يزعجوا وبياودوا ومنهاج يعني النصارى هذا حاول ان يصرف الناس عن بيت الله الحرام عن بيت الله الحرام وبنى كنيسه وجند لها جنودا بعداك حتى بنوا الكنيسه وسموها بالقلسيه وانا الكنيزة وقال الناس شنو ما شي الليل العرب بيل وامشي حجه هناك حجه في شنو في مكة في عوضة كده كل عوضة الكنيزة دي شو عملية دي عملية كيف جميلة عملية جميلة جدا واراد ان يصرف الناس اليها فسمع به اعرابي المكة عربية فقعد فيها قعد في اي يتغوط فيها ودارج عملي انت عارف رد العمله ما انا قلت نشات يا ساكت العربي ده فده عربي رد علي ابراهام رد عملي صرف له قروش وجنود عشان فكره ان يصف الناس من من يشرو من الكعبه الى كل شيء ونفس القضيه اتخذوها الصوفيه والله صحيح نفس المنهج لان شغله ثاني يصرفوا القروش على بناء قبه ويضربوها لك لما نعم رجوك من الجامع تلقى واحد تقول ويقول لك واقف في الجامع ده جيتني وقلت والله ما بقدر يا اخي ماشي مع السلام ويمشي يقعد لك في القبه <تصفيق> يبرك يومين والله العظيم قبه تولع وتطفي ويديك عمل لك لها كده بهدايه بيصن بليه الماسك المفتاح السادم مجرم كبير لما اتربى ما قدرت الشيخ اتخاد خدمه وين وسنيه وبعدين صرفوا كثير من الناس الى الى القباب شكلها تلقى الناس يقول يقول الساعات الطويله عند شنو عند القبه وهي مثلا او سان اصلا دي نظام النصارى تاخذ قبور انبيائهم انبياء صالحين شنو مساجد في الحديث ودي دايره عملي واحد يقوس فيها طبول في قبوطه بتاع الفراي ولا تتغطى ولا اي قبه انا دا عمل عشان الناس تقول قال بيقولوا يكسروها دي اماكن بتاعت نجاسه انت فاهم كلامي وما قمت بتاع وصنية شرك بالله عز وجل ما فرق بينه وبين الكنيسة لان الشرك البقعة اصلا بما يمارس فيها بتفسد او تصلح فاذا مورس حتى ان تغيرت الالفاظ يقول لك دي كوبة و دي كنيسة هتحدى اي واحد يوريني الفرق ما هو الفرق بين كوبة و الكنيسة با با با با مان ديك مكان يشرك فيه بالله وده مكان يشرك فيه شنو؟ لكن في سؤال هل تستطيع التقني على الرأي العام انه ما يفرق بين الجب والكنيسة اسألها يا حاطب قلت اهل فرق بين الجب والكنيسة بقول لهم ها دي محل بتاع ولي بتاع اوليا فاع فالحين يقول كنيسة يا ازول دي كنيسة انت والسابل استغيرت اللزم بس ما هو شرك في النهاية داك بيو شوك فيه يقال الله يساو انت هيني بتقفلي حول القبر وبتوقع تتكلم انه ده بينفع يضر بالدجله وبيدفع يوم القيامه واو بيطلع شلبه وبيطلع ضربه وممكن الغفاكيه يدخلك جوه انت مستغرب يا جماعه ما اظن انا ما شلك بالهذا والجلب بالشرك واحد اذا بس تختلف الالفاظ لكن التساوي ولا الاسباب والموت واحده على كل حال الموضوع بتاع ال ال ابره هذا غضب من فعل العربي وجنة ستين ألف جندي فذهب لهدم الكعبة فقالت النتيجة فجعلهم كعص ما أكل قال أما والده أي والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله فكان أحسن أولادها عبد المطلب وعفهم وحبهم إليه كان بحبه شديد جداً اللي هو عبد المطلب اللي هو جدا نبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدأ آثارها نادعته القريش لما حفر البئر طبعا ديما كانت تمثل مصدر فخر بالنسبة للزولة الفيسجية وبدأ يحفر حتى بالرؤية المنامية نادعته القريش أن لا يمتلك البئر وأن يكون تكون له السيادة فنذر نذر لان اعتاه اعتاه الله 10 ابناء وبلغوا ان يمنعوه لاذبحنا احده نذر والنذر دي عباده قديمه جدا وفي ضلال في النذر وان كان المقام ما مقام تفصيل فقهي عباده النذر لكن لا باس ان نذكر ما ينبغي ان يذكر في من باب الشاي يذكر اصلا النذر عباده قديمه ان تقراوا قوله تعالى ان نذرت لك ما في بطني محرره من من يعني مريم ايبه القريبه وبس هذا النذر بتاع عبد المنطلق طبعا منهي عنه في الشريعه الاسلاميه اللي هو النذر المعلق بسميه العلماء انه الانسان يعني وتجد كثيرين الان يقعون في هذا يعني النذر المعلق انه يتعامل مع المولى عز وجل مقام البخيل يقول لي يا الله تصوقه مرضى تصوقه مرضى ما سيقول يا الله اتعب بيقيت شديد وقلوش الابد عنده بطلع لي ثلاثة مليون من الفقراء والمساكين وهو قبل كان ممكن يطلعها الاخين ما يقول لك تعرف الا لما تصوقه ثقة شديدة مرضى شديدة لك اول ما يبقى شديد بعد ذلك يبقى فتشله في مخرج وقال لا انا وقال لها بتاعشو انت مستابل ما تطلع على الجروح دي خلمه اللي انا ات من الاول وقررت نفسك ليه الله ممكن اشفيك سايح اطلق عفن وبعدين ممكن تتوب لله وبعدين اشفيك سايح فذكرنا مثلنا عن النذر وقال ان ما يستخرج به من مال البخيل ده في صحيح مسلم والمقصود بالنذر هو هو النذر شوهو المعلق يعني اللي يتعامل مع المولى عز وجل في بعض النذر بقى ان فعلت لي كده كده فعلت لك كذا اصل عليك 100000 رجعه اذا بقي شديد اذا ولدي راجح في الامتحان الى اخر فده مكروه وفي نذر طبعا مرات ناس بقى المكروه ده ذاته بيقفوا في شركه ثانيه يا الله اذا بقيتني شديد بيزيدوا لغير الله يقول يقول يا فت يا بتكه مثلا ما بقى سامع حواليه كلها افتكه وافسروال والحفيان والغرقان والمصفح كلا ادرس ما أسماء ما ما ما بتطمن ابدا ودي كلها خوفك بها طبعا لانه الشركه اصلا نصه تخريف ويخوفونك بالذين بين دوني فيقوم يذر الافلاح واذهب لوفاء النذر وبكون وقع في مخالفتين المخالفه الاولى انه اشرك في باب النذر لغير الله والثانيه انه قد يكون اشرك ايضا في مقام الوفاء بالنذر في مقام الذبح لغير الله وان تسعى على هذا فنذر ان يذبح يعني احد الابناء اذا اذا رزقه الله عز وجل 10 ابناء طبعا عشان يحبوه فبيقول انه منعته قريش فذا فيكون عنده 10 في يكون عمله حساب الجماعه فرزق بهذه الكميه فوقعت القرعه على فلما تم له ذلك اقرع فاين اولادي والقرعه بكلمك عنها بعدين بالتفصيل لكن القرع تمثل يعني مصدر المصادر العداله في الشريعه الاسلاميه ولذلك البخاري باب عليها قال باب القرعه عند المشكلات بنحتاج نتعامل بالقرعه ك كعباده نتعصب بها يعني يعني ما تصير نقول هذه ما فكره كذا ساكت ولا شو هي عباده ولذلك اللي ما سلم كباركه البخاري كان اذا سافر اقرا بين شنو بين النساء واقرعني رب القرع ويؤمر بها عند تساوي الحقوق يعني القرعه دي بقى في انت تساوي شنو الحقوق لما يكون الناس يكون عندهم حقوق متساويه بعد ذاك بيرجع للقرعه يعني مثال لذلك واحد يكون عنده اراضي وهدعه ارضين مع بعض و و واحده ناصيه وصايف حق وجار وصايف حق وفي بقى آه الارض يعني ده ده اولادها قالوا لا قال قال شيء غير كله علي شيله وحده انا دايره الناصي انا دايره الناصي بيحلوا كيف ازولوا هذا اليوم مثلا وفات الارض تنقسموها لو وقع الناصي من حاله انت تدخل القرعه طبعا كحل كحل للمساله وقال بتجعلو الناصي يشيله بعدين يعني بجاكم بالبعد دائما تلقا في في مقامات مختلفه حتى في ال الحاكم بيدعمل بها في اقتساء الاراضي يعني قلنا الناس اصحاب يعني اصحاب حق الجميع ولكن العدد قليل يعني عدد الاراضي قليل يعني اول ناس يا ذاته فتدخل القرعه فلذلك اقرع بيننا وقعت القرعه على عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه واله وسلم كل مره تجعله فاراد ان يذبه فمنعته قريش بلغه ولا لا كل ما تعمل يطلع يعني كميه من الليبل الى ان يعني بلغت الليبل 100 بعد اخفوضي بها النبي يفوضي بها عبد الله لوالده لو والد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فهو ابن الذبيحين الجميع الذبيح الاول هو اسماعيل وهو من اجداده كما ذكرنا في النسب في الدرس الذي مضى و وعبد الله اللي هو طبعا فديه بالامل من الذبح يعني واختارها عبد المطلب لابنه اللي هو لمي عبد الله ابنا بنت وهب وكانت افضل نساء قريش شرفا وبوضعا وكان ابوها وهب سيد بني زهره نسبا وشرف فتمت ال... فتمت الخطبه والزواج اللي هو زوجهه عبد المطلب اللي هو والد الرسول عامله بينه واضح وابوها برضه سيد بني زهره في مقام الشرف والنسب فتمت الخطبه والزواج وبنى بها عبد الله بمكه فحملت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى بها اي دخل بها كامراه وجامعه فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فتره بعد فتره ارسله عبد المطلب الى المدينه ارسل والد محمد صلى الله عليه وسلم لو عبد الله او الى الشام في تجاره ثم توفي بالمدينه راجعا من الشام ودفن في دار النابغه الليبياني وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم على الأصح إذن مات أبوه وفي بطن أبوه فتوفي وأمه قد حملت به ده هو اللي وردت في شأن زواج أبيه وفي شأن وفاة أبيه انتقل المصنف للمولد فيقول ولد رسول الله سلم بالشعب اشاب بني هاشم في مكه و هو الطريق بين الجبلين